وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما كثير ونساء الله الذي تسألون به ولرحم إن الله كان عليكم رقيبا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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاد الله وإياكم من النار هذا هو اللقاء السابع والأربعون في مادة النحو النحو الميسر وطبعا كنا وقفنا على باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وسبق أن عرفنا الفاعل لغة واستراحة وعرفنا أحكام الفاعل أحكام الفاعل وذكرنا أمثلة وقسمنا الفاعل إلى أقسام الظاهر والمضمر وذكرنا أن الظاهر مأخوذ من ماذا؟ كما أن المضمر مأخوذ من الاضمار ولا من الضمور ووقفنا على ماذا؟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 اخره ثم قسمه ايضا كما قسم الفاعل قال وهو على قسمين وهو على قسمين ظاهر ومضمر ظاهر ومضمر ثم ذكر ان الظاهر نحو فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد واكرم عمر ويكرم عمر وان شئتم اضيف الامثله التي ذكرناها في الفاعل ولكن بتغيير بنيه الفعل كما سياتي ان شاء الله ثم قال والمممر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضرب وضربتي وضربتما وضربتم وضربتنا وضرب وضربت و ضرب كان من حقي ان يقول و كما سبق من نفه باب الفاعل ثم قال و ضربنا و ضربنا اذن الان ان شاء الله نختصر الطريق ونقول لمن شاء ان يعرف بدايه هذا الدرس فليراجع بدايه درس باب الفاعل لأننا عرفنا الفاعل هناك بأنه الاسم المرفوع وهنا كذلك الاسم المرفوع وعرفنا هناك أيضا أحكام الفاعل وهي نفسها تجري على ماذا؟ على الماء باختصار ما يعطى للفاعل؟ يعطى لماذا؟ للخليفة وخليفته ونائبه هو المفعول الذي لم يسمى فاعله المفعول الذي لم يسمى فاعله هكذا سماه من سماه ابن آجر في ان شاء الله وهو الذي اطلق عليه المالكي كما سياتي ان شاء الله النائب عن الفاعل النائب عن الفاعل ثم قال رحمه الله تعالى وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وهو الاسم المرفوع لاحظوا المفعول الذي لم يسمى فاعله المفعول الذي يقوم مقام فاعله في ماذا؟ في جميع أحكامه بعد أن حذفنا إيش؟ حذفنا الفاعل لغرض من الأغراض إما العشر وإما أكثر كما سيأتي إن شاء الله قبل أن ندخل في أغراض حذف الفاعل احب أن أبدأ ببعض الأسئلة وهي اولا المصنف قال باب المفعول الذي لم يسم فاعله سؤال ما عبارة المتقدمين في التسمية هل عبارتهم المفعول الذي لم يسم فاعله أو عبارتهم النائب الجواب عبارة المتقدمين وعلى رأسهم أو نقول تبع أبو حيان سبوي عصره عبارة المتقدمين هي المفعول الذي لم يسمى فاعله هذه كانت عبارة المتقدمين ما كانوا يستعملون النائب عن الفاعل أو الكثير أنهم كانوا يستعملون إيش المفعول الذي لم يسمى فاعله فاعله لم يذكر ولذلك قال هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله إذا كانت هذه عبارة المتقدمين وتبعهم في ذلك من تبعهم سنوي عصري من أبو حيان وابو حيان هذا شيخ من شيخ ابن آج الروم فلذلك قلد شيخه وعبر بماذا بالمفعول الذي لم يسمى فاعله وعبر ابن مالك بماذا بالنائب عن الفاعل بالنائب عن الفاعل إذا السؤال ما هي عبارة المتقدمين الجواب عبارة المتقدمين المفعول الذي لم يسم فاعلهم وتبعهم أبو حيان وتبعهم تلميذهم ابن آج الروم. وعبر بماذا بالمفعول الذي لم يسم فاعله لكن ابن مالك و غيره من المتاخرين عبروا بماذا بالنائب عن الفاعل بالنائب عن الفاعل طيب هنا السؤال اذا كان ابن مالك عبر بالنائب عن الفاعل والمتقدمون عبروا بالمفعول الذي لم يسم فاعل اي عباره افضل هل عباره ابن مالك ام عباره المتقدمين الجواب عبارة ابن مالك أخصر وأفضل من عبارة المتقدمين التعبير بقوله باب النائب عن الفاعل أفضل من عبارة المتقدمين باب المفعول الذي لم يسم فاعله لو قيل لك لماذا قلت بأن عبارة ابن مالك أخصر وأفضل من ماذا من عبارة المتقدمة ماذا تقول تقول هي أخصر وأفضل لأن عبارته أخصر من وجود هذه الاول اولا عبارته أخصر لأنها مختصرة المفعول الذي لم يسمى فاعله بين النائب النائب فهذه عبارة أقل حروفا وافضل وأخصر يعني مختصرة هذه الوجه الأول الوجه الثاني عبارة ابن مالك جامعة لكل ما ينوب لكل ما ينوب وليس النائب عن الفا... الفاعل فقط بينما عبارة المتقدمين جامعة ولا غير جامعة غير جامعة لماذا لأنها تقتضي أن النائب لا يكون إلا مفعولا به لا يكون إلا مفعولا به مع أنه يمكن أن يكون النائب مصدرا ويمكن أن يكون ظرفا ويمكن أن يكون حرف جر وهذا فيه طبعا كلام لو رجعت إلى كلام ابن مالك رحمه الله تعالى وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري إذا درجه الى البيت يعني ما هو المصدر الذي يصلح ان يكون نائبا وما هو الحرف الذي حرف الجر الذي يصلح ان يكون نائبا وما هو الظرف الذي يصلح ان يكون يكون نائبا إلى غير ذلك وهذا لا يهمنا الان فاذا هذه الناحيه الثانيه الناحيه الثالثه عباره ابن مالك جامعه مانع ومعلوم ان المناطق قالوا التعاريف والعبارات ينبغي ان تكون جامعه مانعه والا كان فيها ايش كان فيها اخلال كان فيها اخلال وعباره المتقدمين غير جامعتان ولا مانعتان لماذا لانها تشمل المفعول الثاني من نحو اعطي زيد الدراما ولكنه هذا مقصود ولا غير مقصود هذا غير مقصود لأنه لم يصدر منه الفعل هذا سيأتيكم إن شاء الله في المرحلة الثانية إذن هذا ماذا؟ الاوجه التي جعل كثير من العلماء أن يجعلوا عبارة ابن مالك افضل من عبارة المتقدمين واضح؟ هنا يقال ماذا يشترط في النائب عن الفاعل؟ هذا السؤال ماذا يشترط في النائب؟ عن الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله نذكره إما نائب عن الفاعل لأن هذا أفضل هذا التعبير أفضل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله وهي عبارة من آج الروب يعني تبع،, تبع لشيخه وشيخه تبع في ذلك المتقدم ماذا يشترط في المفعول الذي لم يسمى فاعله هذا هو السؤال الجواب يشترط في المفعول الذي لم يسمى فاعله أن يقوم مقام فاعله في ماذا يقوم؟ في ماذا يقوم مقام فاعله؟ في جميع أحكامه في جميع أحكامه الرافع أن يكون الفعل أيضاً يعني لا يكون مثلا جمعا يعني لا يتعدد بتعدد تعدد الأفعال إلى آخره التي ذكرنا في ماذا؟ ذكرنا فيه الفاعل هي نفسها تذكر هنا في باب ماذا في باب النائب فإذا جميع الاحكام التي ذكرنا في باب الفاعل تجري على ماذا تجري على النائب يعني بعد حذف الفاعل لغرض من الاغراض بعد حذف يقول لأنهم لا يسمعون جيدا بعد حذف ايش الفاعل لغرض من الاغراض كما سياتي ان شاء الله ماذا يشترط في النائب أو ماذا يشترط في المفعول الذي لم يسمى فاعله يشترط فيه أن يكون اسما لأن ماذا قال ابن اجره قال هو الاسم والاسم ما لا قلنا في باب الفاعل أن يكون صريحا أو مؤولا بالصريح هذا هو الذي في باب الفاعل وهو نفسه هنا هو نفسه هنا أن يكون اسما ولا لا يكون يش فعلا ولا حرفا ولكن إذا حكم على الفعل بالإسمية أو على الحرف بالإسمية فعل سمينا به على ذلك ماذا يكون؟ يكون اسمن يعلم نائبا ويُعرض فاعل كذلك الحرف فما الآن؟ أي نعم تأبط شرّ ويعني ما برق نحره ما يقال في ماذا؟ ما يقال في النائب في الفاعل يقال هنا في, في النائب إن هذا هو الأول يشترط أن يكون اسما كما يشترط فيه أن يكون حكمه كالفاعل وحكمه ما هو؟ أن يكون مرفوعا والرفع مطلقا سواء كان لفظا أو تقديرا أو محلا سواء كان لفظا او تقديرا او محلا وركزوا جيدا هذا نقول لأنه مرفوع بعد ان كان منصوبا بعد ان كان منصوبا ولما اصبح نائبا فلا يكون منصوبا ولا يكون مجهورا هو كان منصوبا قبل ان يصير نائبا فلما صار نائبا اصبح ايش اصبح مرفوعا فإذا أن يكون اسما وأن يكون مرفوعا كما يشترط فيه أن يتقدم عليه فعل أن يتقدم عليه فعل كيف يكون هذا الفعل؟ أن يكون مبنيا للمجهول وأن يكون الفعل تاما وأن يكون الفعل متصرفا ولا يكون ناقصا ولا جاندا يعني مثلا ليس فعل جامد يعني أذكر لي الفعل المبني المجهول منه لا ابدا ما يمكن أن تقول لوسى لا لا يمكن فإذن هو عسى لا يمكن أن تقول يعسى أو عسية فإذن هو لا يبنى للمجهول لأنه فعل جامد وكان لا يمكن أن يكون كون لماذا لأنه أيضا فعل الناقص الناقص والجامد وغير المتصرف طبعا لا يمكن أن يكون ايش نائب كما يشترط فيه أن لا يذكر معه فاعله كما يشترط فيه أن لا يذكر معه فاعله لماذا؟ لأنه في حالة وجود نائب فاعل فاذا وجد النائب يحذف الفاعل فلا يمكن ان يجتمع أن يجتمع الفاعل والنائب انه لا يمكن مستحيل ولذلك يقولون لا يجمع بين النائب والمنوب عنه لا يجمع بين النائب والمنوب عنه اذا لا ان يحذف الفاعل ان يحذف الفاعل اما اذا وجد فاعل فيستحيل ان يجتمع في مكان واحد لفعل واحد وهذا هو الذي اشار اليه المؤجروم بقوله باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله لماذا انه لا يمكن ان يجتمع النائب والمنوب عنه يجتمع لا يجتمعان ولماذا قال المصنف لم يذكر معه فاعله لماذا وما هو السبب اصلا الذي لا يذكر معه فاعله وما هو الغرض ما هي الاغراض هناك اغراض كثيره بعضها لفظيه وبعضها معنويه لم يذكر معه فاعله لاغراض منها ما هو لفظي ومنها ما هو معنوي من يذكر منكم لنا بعض الأغراض اللفظيه التي حذف الفاعل من أجله؟ او من اجلها من يذكر لنا بعض الاغراض اللفظيه التي حذف الفاعل من اجلها الجواب من الاغراض اللفظيه الايجاز ومن الأغراض اللفظية المحافظة على تناسب الفواصل الإيجاز والمحافظة على ماذا على تناسب الفواصل والسيئة إن شاء الله طيب ما هو مثال الإيجاز من يذكر منكم مثالا للإيجاز الإيجاز مثاله قل مثلا نظر في الأمر كما في المسألة نظر في العقل هذا من أجل إيجاز من أجل إيجاز والاختصار كما سياتي ان شاء الله وما هو مثاله المحافظة على تناسب الفواصل المحافظة على تناسب الفواصل المحافظة على تناسب الفواصل قوله القائل من طابت سريرته حمدت سيرته من طابت سريرته حمدت ماذا سيرته من طابت سريرته اذا كان باطنك وسرك وخفاءك طيبا لا تنافق لا بد ان تكون سيرتك ايضا جيده فلذلك قالوا من طابت سريرته فحمدت ايش سيرته, سيرته. سيرته. حمدت سيرته هذا لماذا حذف؟ قالوا لاجل المحافظه على تناسب الفواصل حمد الناس, حمد الناس سريرته فبدل ما يقول حمد الناس سريرته تركه هكذا فلا يمكن ان يكون يعني طابت سريرته لاحظ توه التاء مرفوعه مبنيه على الضم و سيرته حمد الناس سيرته إن لا لا يكون هناك تناسب فلذلك حذف من أجل إيش المحافظة على تناسب الفواصل وهذا معلوم على أن التناسب يعني هناك تنوين حتى في المجموعة من الصرف يأتي تنوين يسمى تنوين التناسب أو المناسبة سلاسلا وأغلالا وسعيرا يعني هذا يسمى تنوين المناسبة. طيب إذا كان اللطلية من يذكر منكم? بعض الأغراض المعنوية التي حذف من اجلها الفاعل. ذكرنا نحن Поэтому الأغراض من يذكر الأغراض المعنوية التي حدفها من اجلها ماذا? اولا من الأغراض قال العلماء الشهرات الفاعل. من الأغراض شهرات الفاعل. هذا من الأغراض المعنوية. فاذا كان الفاعل مشهورا فذكره يكون إيش؟ يكون نوعا من العبث. يكون نوعا من العبث. فنكتفي ونستغني عنه بماذا بالشهرة ما هو مثال شهرة الفاعل من يذكر بكم مثالا لشهرة الفاعل ها قول الله عز وجل وخلق الانسان ضعيفا هل يجهل أحد منا أو من غيرنا من المشركين هل يجهلون خالق الإنسان وخالق الكون أبدا لا يجهل فكلهم يعلمون الفاعل المختار وهو الله فإذا شغلة الفاعل من أجلها أو غرض من الأغراض التي يحذف من أجلها الفاعل ومن الأغراض المعنوية التي يحذف الفاعل من أجلها أيضا الجهل بالفاعل الجهل بالفاعل أو الرغبة في إخفائه على السامعين وركزوا على جيد إما الجهل بالفاعل واما الرغبه في إخفائه على السامع والاخفاء هنا لماذا اذا كان الجهل مثلا واحد صلاة ها ماذا تفعل انت لا تعلمه تجهل لا تذكر الفاعل لأن أنت انت ما تعلم من هو الفاعل او اذا كان عندك رغبه في اخفاء اخفاء الفاعل عن السامع لماذا قد يكون لسبب خوفا عليه او خوفا منه رغبه السامع ان يخفيه لماذا خوفا عليه او خوفا منه فاذا قيل لك ما هو مثال الجهل الجهل بالفعل وايضا ما هو مثال رغبه السامع في إخفائه الرغبه في على السمع ما هو مثلا في المكتبه وجدت كتاب ضع فاقول سرق الكتاب سرق الكتاب ما عرفتش شكون داه بدل ما نقول سرق مصطفى الكتاب نقول سرق الكتاب ها سرق الكتاب لان الفاعل كيف هو مجهول ما معرفش ها لا يعني الان اذا عرفنا شيء اخر لكن جهل نقول سرق الكتاب بيت جارنا سرق لا ندري السارق فنقول ايش سرق البيت سرق البيت او قد يكون معلوما يعني لاخفاءه على السامعين طبعا واخفاءه على السامعين اما خوفا عليه واما خوفا منه كما سيأتي إن شاء الله بالامثله فاذا كم هي الأغراض ها حتى نختصر كم هي الأغراض التي يحلف من أجل الفاعل العلماء اختلف اختلوا فيها اختلافا كثيرا في الأغراض التي يحلف من أجلها الفاعل منهم من جعلها عشر ها ومنهم من جعلها أحد عشر غرضا ومنهم من جعلها أكثر والصحيح هي أكثر من أحد عشر نوع وترجعون إلى كتب البلاغه يتكلمون على أنواع كثيرة أكثر من عشر أما من جعلها هناك من جعلها, عشرة هناك من جعلها عشر هناك من جعلها أحد عشر وهناك من زاد على هذا العدد والزيادة إن شاء الله هي الصواب وهل هناك من نظم عدد هذه الأغراض التي يحلف من أجلها الفاعل الجواب نعم هناك علماء كثر نظموا هذه الأغراض ومنهم من قال يحذف للعلم والاختصار ومنهم يعني من الأبيات أو البيتان هناك بيتان يحفظهم الطلب وهما لمن لسيبواي عاصره لابي حيان حيان لغوي وكان يقول الشعر وهو بليغ حتى انه قال قصيده مدح فيها شيخ شيخ الاسلام بنتين رحمه الله تعالى ولكن لما اختلف معه انقلب عليه وذلك ان شيخ الاسلام بنتين رحمه الله ذكر أشياء أخطأ فيها سيباوي فبحيان كان مغرما بسيباوي فقال لا يمكن فقال له أنا عددت عليه وحسبت عليه أكثر من مئة خطأ أو كما قال شرعي سمتينية في كتابي المعروف بالكتاب فقال له هذا مستحيل فساله شيخ الإسلام قال هل سبوي رسول النحو هل سبوي نبي النحو معصوم لا يخطئ قال لا فإذن سبحان الله وتكدر ما كان بينهما وتكدر ما كان بينهما الإنصاف عزيز وصار يذكره بعد ذلك قالوا بسوء يذكر شيخ الإسلام بسوء على كل لا يهمنا هذا ابو حيان نظم بيتين يعد فيها الاغراض التي من اجلها يحذف الفاعل فقال احفظوا البيت وحذفه للخوف والابهام وحذفه للخوف والابهام يعني هم طلبوا يحفظون دائما هذين البيتين ويحفظون ابيات اخرى التي تبدأ يحذف للخوف والابهام والوزن والتحقير والاعظام على كل قال وحذفه للخوف والإبيان والوزن والتحقير والتعظيم لاحظوا كم ذكر من غرض من أغراض الحذف في هذا البيت وحذفه للخوف هذا نوع أول والإبيان نوع ثاني والوزن نوع ثالث والتحقير نوع أشد رابع والاعظام نوع خامس ذكر أنواع الخمسه في بيت واحد وحذفه للخوف والابهام والوزن والتحقير والتعظيم أول إعظام عفوا ويجوز نظما طبعا وحذفه للخوف والابهام والوزن والتحقير والإعظام والإعظام والعلم والجهل والاختصار زاد ثلاثة فيكون المجموع ثمانية ها؟ وحذفه للخوف والابهام والوزن والتحقير والاعظام والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والايثار كم نوع ذكر احد عشر غرضا من الاغراض التي يحذف من اجلها الفاعل اسمعون احد عشر غرضا من الاغراض التي يحذف من اجيال سعيد طيب ركزوا معي جيدا في بعض الاغراض ابو حيان قال وحذف وللخوف سؤال ماذا يريد ابو حيان بقوله وحذف وللخوف الجواب يقال الخوف والستر على قسمين هاي. الخوف والستر على قسمين يعني أن تسطر على الشخص أو الخوف على الشخص أو منه على قسمين إما أن يكون الخوف منه وإما أن يكون الخوف عليه القسم الأول الخوف منه والقسم الثاني أن يكون الخوف عليه اما ان عنه أو أن تسطر عليه إما أن تخاف منه أو أن تخاف عليه واضح، فلذلك قال العلماء قول أبي حيان وحد للخوف فالخوف لا بد أن ننظر إليه من قسمين أو من جهتين، الجهة الأولى الخوف منهم أو الخوف عليه، الخوف منهم أو الخوف عليه. ما هو مثال الخوف منهم؟ ما هو مثال الخوف منهم؟ يعني كان تخاف. من طاغية من طاغية الحجاج مثلا قالوا قتل سعيد بن جبل قتل سعيد بن جبل من قتله؟ الحجاج إذن هنا لماذا أخفيت الفاعل؟ الخوف منه أو الخوف من طواغيت العالم الخوف من طواغيت العالم تقول سجنا سليمان الشيخ سليمان علوان علوان سجنا الشيخ ابو محمد المقدسي سجنا انت تخفي الفاعل لماذا السبب الخوف من بطش الطواغيت الخوف من بطش الطواغيت فاذا الخوف منهم الخوف منهم واضح هذا الخوف منهم وما هو مثال الخوف عليه الخوف عليه اذا كان والد قاتل عمرو قاتل عمرو تقول قتل عمرو قتل عمرو لماذا لم تذكر القاتل خوف عليه خوف عليه خوف على والد قاتل ربما يقتلونه فلذلك ماذا قال قتل عمرو او قتل زيد هذا الخوف منه أو الخوف عليه. هذا الخوف عليه لأنك إذا ذكرت اسمه ربما قتلوه ذكرت الفاعل قتلوه هذا إيش الخوف ما هو مثال الإبهام ورغبة المتكلم في الغموض هذا نزيد إضاحة للإبهام الإبهام أن يكون المتكلم لو رغبة في ماذا في الغموض هناك الرغبة يعني قد تتنوع وقد تكون أكثر من رغبة يعني مثلا المتصدق أراد أن تكون صدقته لله لوجه الله بسم الله لا لك بسم الله لامك فيقول تصدق الليلة تصدق الليلة الرجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسألون هل هناك من يأمر بالمعروف في مكان كذا وكذا يقول بلدة فلان أو البلدة الفلانية أمير فيها بالمعروف ونهي عن المنكر لا يقول لا يريد أن يقول أنا أمرت فيها بالمعروف ونهيت فيها عن المنكر شو السبب الإبهام اخفاء إخفاء العمل ليست له رغبة أن يخبر بالفعل هذا معي لي. ليست له رغبة أن يخبر بالفعل اما لله عز وجل اراد ان يكون العمل سرا بينه وبين الله لا يتحرك الا لله واما خوفا وايضا من الاغراض التي ذكر العلماء السجع السجع يحذف من اجل السجع والسجع كما ذكرنا لكم مثال بعض الفصحاء ولا يصح حديث طبعا من طابت سريرته حمدت سيرته هذا السجع من باب السجع فهذا كمثل قولهم من حسن عمله من حسن عمله عرف قدره من حسن عمله عرف قدره هنا الشاهد عندنا في عرف قدره عرف كيف فعل مبني للمجهول ولماذا بني فاعل الفعل هنا وحذفنا ايش الفاعل للمحافظه على السجن اين يتجلى وتتجلى المحافظه على السجن في الفعلين عمله وقدره ماذا نقول لو لم يكن هناك محافظه على السجن ماذا نقول عرف الناس قدره من حسن عمله عرف الناس قدره. قدره فيكون قدره هكذا بالنصب ماذا يقول مفعولا به وتقول وعلامة نصبه فتح الظاء في اخره لكنه سيختلف سيختلف السجع لا يتفق سيختلف السجع بين قولنا قدره بفتح الراء وقولنا عمله ايش بفتح اللام ولذلك ها بضم اللام عفواً بضم اللام يعني بفتح الراء واخر بماذا؟ بضم اللام ولذلك قالوا حذف لماذا؟ من أجل السجع ويحذف أيضاً من أجل الوزن في النظم من أجل الوزن في النظم من يذكر لنا مثالاً لمسألة الحذف من أجل الوزن في النظم مثلاً قول لبيد من ربيع هذا العامل بيت معروف اصبح من الامثال وهو بيت معبر الكل يذكره سواء كان في الادب او سواء كان ايضا في المواعظ وما المال والاهلون الا ودائع ولا بد يوما ان ترد الودائع وما المال والاهلون الا ودائع ولا بد يوما ان ترد الودائع لاحظوا هنا فلو قال ولا بد يوما ان نرد الودائع او ان يرد كل واحد منا الودائع كيف يكون هناك الوزن سيحدث فيه ايش خلل فلذلك قال وما المال والاهلون الا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع لم يقل ان يرد المال والأهلون الودائع وما المال والأهلون الا ودائع ولا بد يوما ان ترد الودائع كذلك من الاغراض التي يحدث من أجل الفاعل التعظيم التعظيم والتعظيم له امثله كثيره يذكرها العلماء إما تعظيم الفاعل ركزوا معي التعظيم قسمان التعظيم قسمان إما تعظيم الفاعل وإما تعظيم المفعول ها إما تعظيم الفاعل وإما تعظيم المفعول غالبا ما يذكرون تعظيم الفاعل بل الصحيح هما قسمان تعظيم الفاعل وتعظيم المفعول القسم الأول تعظيم الفاعل بصو نسمه عن مقارنه اسم المفعول تعظيم الفاعل بماذا بصون اسمه عن مقارنه اسم المفعول ركزوا فأنتم ماذا كتبتم هذا الضابط شنو الضابط تعظيم الفاعل بصون اسمه عن مقارنه اسم المفعول مثلا من ابتلي بهذه القاذورات من ابتلي بهذه القاذورات فليستتر هذا حديث طبعا معروف في الكلام عند اهل العلم تكلموا فيه هناك من حاول تحسينه حديث ضعيف من ابتلي هنا تعظيم الفاعل الفاعل وليس المفعول المفع المفع المفع لا كم يقال فلان قذر يرتكب القذرات فإذا هو في إيش تعظيم الفاعل بصون اسمه عن مقارنة اسم المفعول. لا يقارن اسمه اسمه بماذا؟ باسم المفعول وهي القاذورات التي يرتكبها. القسم الثاني ها يسمعون؟ إذا الأول ما هو تعظيم الفاعل بصون اسمه عن مقارنة اسم المفعول. مثاله من, من ابتلي بهذه القاذورات فليستتر القسم الثاني العكس تعظيم المفعول بصون اسمه عن مقارنه الفاعل والضابط نفسه الا ان الاول بمقارنه ماذا عن مقارنة اسم المفعول وهذا عن مقارنه الفاعل تعظيم المفعول بصون اسمه عن مقارنه الفاعل مثلا انتم تعلمون من طعن سيدنا عمر ابو المجوس. المجوسي ها فاذا ماذا تذكر الفاعل مع المفعول اللي هو سيدنا عمر تذكر بجانبه مجوسي ماذا تقول طعن عمر طعن عمر يعني الاصل طعن ابو نؤل المجوس عمر ولكن تعظيم المفعول جعلنا نصور اسمه ان نقارنه بالفاعل نقارن اسم امير المؤمنين رضي الله عنه ولعن الله الرافض الذين يلعنونه لا تعظيم المفعول بصون اسمه عن مقارنة الفاعل فيمتم هذا الضابط فنقول طعن ايش طعن عمر هل نذكر معه الطاعن لا لماذا تعظيما للمفعول واحتقارا للمجوس الفاعل واحتقارا للفاعل واضح طيب عندنا ايضا من الاغراض التي يحذر فيها الفاعل الجهل الجهل بالفاعل اذا كان العلم به لهذا الامر العكس الجهل بالفاعل ما يعطينا مثالا للجعل الفاعل مثلا ضرب علي اذا كنا نجهل ها ولم نعرف من ضربه فنقول ضرب ايش علي وضرب محمد ها لماذا وضرب عاصم لاننا لم نعرف من ضربه لم نعرف الفاعل اما اذا عرفنا من ضربه ماذا نفعل نذكر الفاعل فنقول ضرب عمر عليا اذا هنا اننا نعرف الفاعل لكن اذا كنا نجعل الفاعل ماذا نعمل نحذفه وشنو هو السبب للحذف الجهل بالفاعل ها فإذا قل لك ما هو السلام قل الفاعل وهذا النوع له صور يعني هذه الصورة الصورة أخرى مثلا إذا كنا نجعل الفاعل كذا جيد إذا كنا نجعل الفاعل نقول ضرب ايش علي لأننا لم نعرف من ضربه أو يعني اللا يتعلق مراد المتكلم بتعيينه ويدخل في هذا الصورة, الصورة التي ذكرنا الصورة الثانية لا يتعلق مراد المتكلم بماذا؟ اللا يتعلق مراد المتكلم بتعيينه اللا يتعلق مراد المتكلم بماذا؟ بتعيني مثلا من يذكر مثال قوله تعالى وَإِذَا حُيِّيتُم بتحجته هل يتعلق مراد متكلم بتعيينه هو قال وَإِذَا حُيِّيتُم لم يقل وَإِذَا حياكم أحد ها أنت ماذا سلم عليه حتى ولو كان كتابيا قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والالفاظ واضحه والتعبير صحيح يرد عليه ولهذا قال الا يتعلق مراد هكذا قال الا يتعلق مراد المتكلم بماذا بتعيينه الا يتعلق مراد هذا أين يدخل هذا النوع أين يدخل في الجهل بالفاعل ومن المواضع التي يحذف فيها الفاعل التحقير التحقير لماذا ما المراد أو ماذا يقصد بقوله أن يحذف من أجل التحقير اي الا نذكر الفاعل تحقيرا لصيانه لسان المتكلم عن ذكره الا نذكر الفاعل لماذا تحقيرا لصيانه لسان المتكلم عن ذكره لصيانه لسان المتكلم عن ذكره هذا يقال للتحقير هذا يقال للتحقير تحقيرا لصيانة لسان المتكلم عن ذكره واحد ظلمك وآذاك ها ماذا تقول لا تذكره احتقارا لا. احتقارا لشانه لا تذكر اسمه فلذلك قال من اوذي في الله فصبر من اوذي في الله فصبر فله الحظ الأوفر من اوذي من اذاه السلطان الفلاني من آباه الوزير الفلاني من آباه يعني لم تذكر الفعل لماذا؟ تحقيرا تحقيرا لشأنه صنط لسانك لماذا؟ عن ذكره عن صيانة لسان المتكلم عن ذكره فهذا يش هو للتحقير للتحقير أو يذكر أه؟ قلنا هذا للتحقير أو مثل اخر من الاغراض العلم بالفاعل العلم بالفاعل وإن كنا ذكرناه ولكن نعيده الآن ليش؟ لنعرب الآية أو ليقوم أحدكم بإعراب الآية العلم بالفاعل يحذف إيش؟ الفاعل لماذا يحذف؟ للعلم به للعلم به إذا كان الفاعل معلوما يحدث مثال الذي ذكرنا آنفا الإنسان. وخلق الإنسان ضعيفا ما هو أصر الله أعلم إذا قلنا احسن وخلق الله الإنسان ضعيفا فلفظ الجلال كيف هو لكن قبل هذا الأصل. وخلق الله الإنسان ضعيفا كيف هو نفس الجلالة؟ مرفوع, مرفوع. لماذا هو مرفوع؟ لأنه فاعل أو كما يقول علماء النحو في حق ربنا نقول فاعل مختار ها؟ وفي حالة الرفع في حالة النص ماذا نقول؟ منصوب على التعظيم ها ركزوا أنا. إذا كان لف الجلال مرفوعا نقول إيش الفاعل المختار لأنه ليس هناك من أمره بالفعل وهو مضطار للفعل بل ربنا فاعل المختار والمفعول به ما لا نقول في حق الله نقول منصوب على التعظيم ولا نقول مفعول به منصوب على التعظيم حتى كان احد شيوخنا دائم كلنا بيت يقول اني سالت الله في التعليم فالله منصور على التعظيم اني سالت الله في التعليم فالله او قل فالله منصور على التعظيم احكيها وعليه واضح فاذا عندنا ايش ركزوا معنا عندنا وخلق الانسان ضعيفا فالاصل كيف هو قلنا خلق الله ضعيف. الإنسان ضعيف فإذا الله في الأصل كيف يكون في الاعراب فاعل, فاعل, فاعل مختار والإنسان كيف يكون مف من الصبع المفعول مفعول به فماذا فعلنا حذفنا الفاعل ما هو الفاعل الفعل مختار وهو نفضه نفض الجلالة لماذا حدفنا هذا للعلم به فبقي الفعل محتاجاً إلى ماذا؟ إلى ما يسند إليه إلى ما يُسند إليه فالفعل لا بد أن يكون له ما يسند إليه لا بد من مسند ومسند إليه محكوم ومحكوم عليه أي نعم ما فعلنا؟ أقيم المفعول به مقام الفاعل ويجوز أن تقول مقام الفاعل في الإسناد إليه فاعطي جميع ماذا؟ أحكام الفاعل جميع أحكام الفاعل وهي الأحكام التي سبقت لنا في باب إيش؟ في باب الفاعل وهي أحكام سبعة أو تسعة وقد ذكرناها لكم كلها فكيف صار المفعول عندما اقيم مقامه كيف صار المفعول صار مرفوع بعد أن كان ماذا؟ بعد أن كان منصوبا هنا لما أصبح مرفوعا التبست صورته بصورة إيش؟ ها كما يقولون, التبثت يقولون التبثت صورته بصورة الفاعل فعندما التبست صورته بصورة الفاعل ماذا ما فعلنا؟ نحتاج إلى أن نميز أحده مع الآخر كيف نميز أحده مع الآخر؟ بتغيير البنية بتغيير بنية الفعل لا بد أن نغير بنيه الفعل لانك اذا سمعت الفعل المبني للمعلوم ماذا تعلم ماذا تقول تقول على ان ما بعده هو كيف هو فاعل, فاعل. واذا سمعت لفظ او بنيه الفعل المبني للمجهول ماذا تقول ما بعده هو كيف هو نائب الفاعل فبقي الفعل مع الفاعل على صورته الاصليه وماذا غيرنا؟ غيرنا صورته مع نائبه مع النائب غيرنا الصورة للتمييز لأن صيغه البناء التي وردت عليه هذه الآية ما هو سببها؟ سببها العلم ال... بماذا؟ العلم بالفاعل فاعل مختار العلم بالفاعل المختار وهو الله وخلق هو ضعيف. طيب سبب انت قم اراد انسان وضعيف ما اراد ما إعراب الآية خلق, خلق في اراد انسان وضعيف مبني اراد انسان اراد انسان اراد انسان اراد انسان اراد انسان اراد انسان اراد انسان نقول مبني لما لم يسمى فاعله وإن شئتم قلتم مبني للمجهول هكذا قولوا في كل الامثله التي نعرفها فيما لا في هذا الباب والتي ستأتيك في باب المفعول الذي لم يسمى فاعله أو باب النائم ماذا تقولون؟ مبني, مبني, مبني, مبني, مبني لما لم يسمى فاعله أو مبني المجهول. للمجهول طيب أتم الإعراض <تصفيق> الانسان نائب. نائب الفعل كيف يكون نائب ما حكمه الرفض مفعول على ما ترفعيه الضمه الظاهره يا اخره طيب ضعيف الحال. ضعيف الحال حال كيف يكون منصوب, منصوب. وعلم تصلي فتحه الظاهره في اخره اين صاحب الحال ها الله. يمكنش الانسان <تصفيق> الانسان هل الله ضعيف اعوذ بالله <تصفيق> وخلق هو يقل انسان صاحب يدل صحيح هو الإنسان و هو يقل صاحب و انظر صحيح يعني قد يكون من وقد يكون يقلل من هذا هو يقلل من من هو الآن؟ صاحب هذا هو يقلل كيف هو مفعول ولا فاعل؟ مفعول وخلق الإنسان هنا نائب الفاعل صعب الحال من هنا نائب الفاعل فإن كنش يقوله الله هو صعب الحال لا وخلق الإنسان ضعيف كذلك من الأغراض أو الاختصار الإيجاز ومن يذكر بكم مثال الاختصار والإيجاز هذا من الأغراض التي يحذف من أجلها الفاعل ها ما هو مثاله الاختصار والإيجاز طبعا مثلا تقول ولدت بالمغرب ركز ولدت بالمغرب هذه العباره للاختصار والإيجاز لأنني أخسر وأوجز وأقل من قولك ولدتني أمي في المغرب انظر انظر إلى عبارة ولدتني أمي في المغرب مع قولك ولدت بالمغرب الكلام المفيد افهم هذا جيدا ويقرر هذا كثير من شيخ الإسامة التيمية كما يقرره ابن هاشي ابن هشان وابن رازم الحنبلي كذلك في شرحه الأربعين ويتوسع فيها جيدا أنهم يقولون الكلام وهذه فائدة مهمة الكلام المفيد موجز أفضل من الكلام الطويل المفيد الطويل المفيد ها إذا كان الكلام طويلا ومفيدا وهذا الطويل ممكن أن تؤديه بعبارة أخرى اوجز منها وأخسر وأقل وتكون مفيده إذن ما هو الأفضل؟ الايجاز والاختصار ولهذا السبب اعطي نبينا صلى الله عليه وسلم جوانع جوان الكلم واختصر له الكلام اختصارا ولذلك افهم العرب عندهم الايجاز المفيد مندوح ها الإجاز المفيد الاختصار والإجاز المفيد مندوح عند العرب والاطناب الممل حتى ولو كان مفيدا او غير مفيد مذموم عند العرب الا لحاجه اليه الا لحاجه اليه وهم يقولون ما قل ودل خير مما كثر واله هذا مش كلام الرسول عليه الصلاه والسلام برضه. يقول قارئ رسول الله هذا من المسائل التي يقولها الفقهاء على المنار وهذا لو المضارع في القران طبعا وفي السنه النبي عليه الصلاه والسلام يقول الحج انظر إلى الاجاز ولا الاختصار من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه الحديث وان كان فيه مقال لكن لو طرب ها يعني عبارات هكذا يقول الله عز وجل ومن عاقب بمثل ما عوقب به ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به عوقب به شوف الإيجاز الإيجاز هذا باختصار يعني فيما يتعلق بهذا طيب ما هو مثال بعض العلماء زاد ماذا زاد أن يكون الفاعل عاما أن يكون الفاعل عام ما هو مثاله ما أن يكون الفاعل عام ها يُحذف إذا كان الفاعل عاماً لا فائدة في التخصيص مثلاً قالوا تقول إذا دعيت فأجب وهو في الحديث من دعياء فليرجب من دعياء فليرجب هناك من قال هذا عام هناك من قال هذا خاص بالوليمه والصحيح ورد حديث هكذا عام ورد عام. اذا دعيت فاجب هذا عام طيب صيغه البناء التي وردت هنا شو هي سببها ايش دعيت سببها ايش ها العموم هكذا قل. صيغه البناء التي وردت هنا ماذا وردت هنا ماذا نقول فيها سببها العموم ها هكذا تقولون والباقي معلومه لديكم يعني من الأشياء والأغراض التي يحدث من اجلها الفاعل طيب قبل أن ندخل في كلام المصنف هناك سؤال آخر ما هو بماذا تسمى الجملة المركبة من الفعل المبني للمعلوم وفاعله أو المركبة الجملة المركبة من الفعل المبني المجهول ونائبين ماذا تسمى ها تسمى الجمله المركبه منهما جمله فعليه سواء كان مبني للمعلوم او مبني للمجهول ولذلك قال العلماء كما قال بعضهم صدريه الفعل هي الفعليه صدريه الفعل هي الفعليه صدريه الاسم هي الاسميه ان شئت قلتها فعليه الصدر هي الفعليه اسميه الصدر هي الاسميه ان شئت قلت انا اذا كان صدرها فعل فماذا تسمى تسمى جمله فعليه واذا كان صدرها اسم ولم يكن هناك تقدير طبعا مثلا وإن أحد من المشركين هل جملة فعليه ولا جملة صمت وإن أحد هل جملة ولا جملة فعليه وهل زيد قام هل الجمله فعليه ولا جملة, إسمي؟ هل زيد قام جملة, فعلي ولا جملة إسمي؟ لاش؟ هل زيد زيد هل زيد قال لا هذه جملة فعليه على مذهب البصريين لأن هل قالوا كهل إذا رأت فعلا بحيزها حنت إليه ولم ترضى بفرقته اذا رأت فعلا فكانه قال هل قام زيدون قام واضح فاذا المبدوء بالاسم جمله اسميه صدريه الاسم هي الاسميه صدريه الفعل هي الفعليه لكن لا بد ان تقيد هذا بماذا ما لم يكن هناك تقدير اذا السماء انشقت واذا السماء انفطرت واذا السماء ليش فعلية أو لا فعليه, فعلية. فعلية. انه سبق لكم بأن الفعل محذوف واضح هذا لا. إذا كان ركزوا معي سؤال الآن إذا كان الفاعل ما؟ لا يكاد يختلف عن نائبه سواء كان في التعريف أو في أحكامه فبماذا نفرق بينهما ها. هذا هو فكان المصنف سالوه قالوا انت من خلال المتن في باب الفاعل باب المفعول الذي يسمى فاعله يعني لا يكاد يختلف الباب الفاعل على باب المفعول الذي يسمى فاعله فبماذا نفرق بينهما فقال نفرق بينهما بالكيفية التغيير بنية وصيغة الفعل ولهذا أشار إلى هذا بقوله ماذا قال فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره وإن كان يعني كان اسمحه إن كان الفعل وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره واضح؟ الآن كما كان يقول احد مشاريخنا هنا يحتاج الهر إلى أطفاله الهر عندما تجره يسهل من رجليه يسهل عليك جره لكن إذا كان عنده الأطفال وتجره في الحصير ماذا يثبت يثبت أظافره في الحصير واضح؟ فكذلك نحن هنا يحتاج الهر إلى أطفاله فإذا نقول في الفعل المضارع يضم أوله ويفتع ما قبل آخره والماضي ضم أوله وكسر ما قبل آخره بهذا التغيير لبمية الفعل وصيغته نعرف أن هذا الذي يكون مرفوعا بعده نائبا والذي يكون مرفوعا بعد المبني المعلوم يكون فائد عندما تقول يضرب زيد بضم الأول وفتح الراء الذي في قبل آخره ما أنا نقول نقول هذا الذي سيأتيه كيف هو طيب دعونا نقوم بالإعراب محمد ها أنت يضرب زيد قم بالإعراب الحسار يضرب في المضارع مبني لا أنا قلت لكم يعني قيس على هذا. إما أن تقول مبني لما لم يسمى فاعله أو تقول فعل مضارع مبني المشي. قس على هذا في كل الأمثلة. تابع. مبني المشي كيف يكون فعل مضارع مرفوع مرفع على مصطفى هيد ضم ضر رافع ولا؟ ما؟ هي الضم لكن الرافع ولا؟ مش كون فيها الرافع. التجرد التجرد من الناصب والجازم طيب زيد كيف هو زيد فاعل نائب فاعل الفاعل كيف يكون نائب فاعل منصوب ولا مجرور من وعلامه رفعين ضم الظاهره في اخره آخر. أو تقول من تقول نائب ولا تقول شيء على هو مفعول لما لم يسمى فاعل طيب صلصل اذكر لنا عدد أسماء النائب عن الفاعل كم لهم اسم ركزوا معي اسمان احسنت له اسمان أنا لسه له القصد ولكن أريد أن أصل إلى شيء آخر عدد أسماء النائب عن الفاعل كم اسمان, إسمان. المفعول الذي لم يسمى فاعله والنائب عن فاعل أنا أرد أن أصل إلى شيء آخر ما هو الذي أردت وأنا سلاميه الفعل الذي يرفع النائب كم له من أسم الفعل الذي يرفع النائب كم له من أسم ما أنا عندما ذكرت يعني قلت كم هي أسماء النائب لأن أريد أن أصل إلى شيء آخر عدد أسماء الفعل الذي يرفع المفعول الذي يلمس فعله، ها تقصد لا لا أقصد مال المضارع. هذا يلمس المفعل ركزوا معي جيدا وهذه قلة من ينبع عليها وهذه من المسائل التي ترجع لشيخنا الشيخ عياد رحمه الله تعالى الفعل الذي يرفع نائب الفاعل اربعه اسماء للفعل الذي يرفع نائب عن الفعل اربع اسماء انا ذكرت اولا إن شنو هي اسماء النائب انما قصدي باش نتوصل لحاجه اخرى شنو هي الاسماء الاربعه ال ال ال الاسم الاول الفعل المغير الصيغه ضرب غير صيغته ضرب يضرب يضرب, يضرب يضرب غير صيغته هذه البنيه يظهر شنو هو اللي الفعل المغير سي. الثاني الفعل المبني للمجهول الثالث الفعل المبني للمفعول الرابع الفعل الذي لم يسمى فاعله محمد يسمعون في غرفة كتبوا هذه المسائل أربعة طيب واضح أعيد سؤال وأنا قد أمليت عليكم الأنواع العدد أسماء عدد أسماء الفعل الذي ما؟, ما توش ما عدد آه. عدد إيش قل الفعل الذي يرفع عدد أسماء الفعل الذي يرفع النائب أو يرفع المفعول الذي لم يسمى فاعله كم هي أربعة, أربعة. أول إيش فعل مغير في الصغة ثاني إيش مبني لما المجهول, المجهول. الثالث الفيديو. للمفعول المفعول. الرابع الذي لم يسمى فاعله ليس هذا ألا. الآن وصلنا إلى مسألة الهرب أردنا أن نغير الصيغة صيغة إيش؟ الماضي ثم صيغة المضارع صيغة المضارع سهلة إنما الإشكال في صيغتي الماضي تغيير صيغة الفعل ركز, ركز. تغيير صيغة الفعل على سبعة أقسام أذكر لكم الأقسام السبعة المعروفة ومشورة هي أكثر ولكن نذكر سبعة قلنا إيش تغيير صيرة الفعل على سبعة إيش القسم الأول إذا كان الفعل ماضيا صحيح العين خارجا من الطلاف هل ها إخوة يكتبون محمد لا يسمعون <تصفيق> <تصفيق> من عادة أن هناك واحد يكتب قل له بابك إذا كان الفعل ماضيا صحيح العين خاليا من التضعيف هذه كيف طيب أه عملها كذا الآن لو بيسمعون أه. طيب الآن تسمعون الآن تسمعون الآن نعم طيب قلنا تغيير صيغة الفعل على سبعة أقسام القسم الأول إذا كان الفعل ماضيا صحيح العين خاليا من التضعيف ما عيدوا هذا القسم إذا كان, إذا كان الفعل ماضيا صحيح العين خاليا من التضعيف نعم تغيير صيغة الفعل على سبعة يقصر القسم الأول إذا كان الفعل ماضيا صحيح العين خاليا من التضعيف هذه الصورة كام؟ الصوره الأولى الصورة الثانية إذا كان الفعل الماضي الثلاثي معلل العيني إذا كان الفعل الماضي الثلاثي معلل العيني ها هيدو هل وسند إن شاء الله لكل صوره مثالا اقل شيء مثال واحد إذا كان الفعل الماضي الثلاثي معلل العين لا معلّ اذا كان لعل الصدق قطع اذا كان الفعل الماضي الثلاثي معلل عين اذا كان الفعل الماضي الثلاثي معلل العين هذه كم صورة؟ صورة ثانية أن يكون الفعل الماضي الثلاثي معلل العين الصورة الثالثة إذا كان الفعل الماضي الثلاثي المبني للمجهول مضعفا إذا كان الفعل الماضي الثلاثي المبني للمجهول كيف هو مضعفا, مضعفاً. كم صورة ثالثة. صورة ثالثة أعيد هذه الصورة إذا كان, إذا كان الفعل ماضي. الماضي الثلاثي, الثلاثي المبني, المبني للمجهول, للمجهول مضعفا أنا أعيد دم يكسو الإخوة في الغرفة الصورة الرابعة اه مضاعف اطلاقا وفي... لا لا مضاعف الان والسياتي ان شاء الله سنرضي الصوره الرابعه التي يكون الحرف الثالث ان يكون الفعل الحرف الثالث من الفعل الماضي ان يكون الحرف الثالث من الفعل الماضي المعلن على وزني انفعل او افتعل ان يكون الحظ الثالث من الفعل الماضي المعلن اذا كان على وزني انفعل او افتعل الان اكتب الصور والامثله ها شنو ايدو الصوره اللي ما كتب ان يكون الحرف الثالث من الفعل الماضي المعل العين على وزن فعله او الفتعل. ها إذا كان الحرف الثالث إذا كان الحرف الثالث من الفعل الماضي, إذا من الفعل الماضي المعل العين إذا كان على وزن الفعل او افتعل اذا كان على وزن فعل او افتعل الحرف الثالث من الفعل الماضي المعال العين المعال العين ها. طيب اذا كان الماضي هذه الصورة كاملة خامسة العلم اذا كان الماضي مبدوءا بهمزة وصل إذا كان الماضي مبدوءا بهمزة وصلين هذه الصورة كم قلتم الخامسة. الخامسة أن يكون الفعل الماضي مبدوءا بهمزة وصلين لأن هذه الصور لا بد أن نعرف حكمها إذا كان الماضي مبدوءا بهمزة وصل إذا كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة هذه الصورة السادسة اذا كان الماضي مبدوءا بماذا بتاء زائدة بتاء زائدة وعيد اذا كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة لما كتبوا صورة السادسة جميل الصوره السابعه اذا كان الماضي على وزن فاعل الصوره كم الصورة السابعة. الصوره السابعه اذا كان الماضي على وزن فاعل الصوره كان الماضي على وزن فاعل هل الصوره كم الصوره السابعه اذا كان الفعل على الماضي على وزن فاعل لا للصوت القطف ها اذا كان الماضي على وزن فاعل اذا كان الماضي على وزن فاعل هذه كم سوره هذه الصوره السابعه والاخيره اذا كان الماضي على وزن فاعل الان حصلتم الصور اذكر صور سبعه لي اسماء ها اولا اذا كان الفعل ماضي صحيحا العين خاليا من التضعيف ها فصوتي ثانيا اذا كان, إذا كان في الفعل ما الماضي, الماضي الثلاثي معلل عيبي معلل عيبي ارفعوا صوتكم ثالثا إذا, اذا كان الفعل الماضي الثلاثي المبني للمجهول مضاعف مضاعف نعم ان يكون الحرف الثالث من الفعل الماضي معل العين على وزن فعل او افتعل نعم ها اذا كان الماضي مبدوءا بهمزه وصل جميل سادسا اذا كان الماضي بتاء زائد زائد نعم جميل سابعا اذا كان الماضي على وزن فاعل اذا كان الماضي على وزن ايش فاعل اذا الصوره واضحه الان خذوا الامثله أو الحكم الحكم لكل صورة إذا كان صورة أولى ما هي؟ إذا كان. يلا ركزوا عليها إذا, كان... إذا كان الفعل ماضيا صحيح العين وكان خاليا من التضعيف ركز فما حكمه ها هلا وسأله الآن <تصفيق> ها ركز معي ها إذا كان الفعل ماضيا السوره الاولى صحيح العين وكان خاليا من ماذا من التضعيف فما حكمه الجواب ان كان كذلك فيجب ضم اول ضم او ايش ضم اوله وكسر الحرف الذي قبل اخره هذا حكمه السوره الاولى إذا كان الفعل ماضيا صحيح العين وكان خاليا من التضعيف فما حكمه حكمه يجب ضم أوله وكسر الحرف الذي قبل آخره لعلكم سمعتم الجواب على الصورة الأولى يجب ضم أوله وكسر الحرف الذي قبل آخره من يذكر لنا مثالا على هذه الصورة سيجد. آه. آه. سيجد. جميل نعم, نعم. نشار تقول مثلا نشر الأب نشر الأب العدل بين الأبناء نشر الأب العدل بين الأبناء إذا تقول نشار هذا نبلي بمن؟ من المعلوم؟ إذا أردنا أن نبنيه للمجهول ماذا نقول؟ نشر العدل, نشر العدل بين الأبناء نشر أين؟ ماذا فعلنا هنا؟ حذفنا إيش؟ حذفنا الفاعل أين هو الفاعل الذي حذف ما هو؟ الأب الأب ونابع عنه ماذا؟ العدل لا عنه من ماذا يسمى عفنا العدل؟ لا نائب لا, لا. نائب عنه المفعول الذي يسمى فاعل هاي نعم يعني الذي كان مفعولا أصبح الآن إيش أصبح نائبا وهو العدل لأن في الأول ماذا كان نشارة ال الأب العد بين الأبناء لما أردنا أن نرميه والمجهول قلنا نشير العدل بين الابناء واضح طيب هذه الصوره الاولى الصوره الثانيه شنو هي اذا كان الفعل ماضيا ثلاثيا معل العين فما حكمه ها الصوره الان ثانيه اذا كان كيف هو الفعل ها الفعل الماضي ثلاثي ثلاثي معل العين, معلّ العين. ما حكمه؟ لأن الآن إن شاء الله صنعت على كل ايش كل صورة في من صور سمع ونذكر حكمه إذا كان الفعل ماضيا ثلاثيا معلل العين فما حكمه؟ الجواب يجوز في فائه وجهان يجوز إيش في فائه وجهان متى يجوز الوجهان؟ ها عند البنات المشهود يجوز الوجهان عند البناء للمجهول إيش هي الاوجه التي تجوز؟ الضم والكسر. طيب إن شاء الله نكملين. الضم والكسر. ها؟ الأوجه ما هي الضم والكسر. من يذكر لنا منكم مثال على ذلك؟ باع. باع. بيعة. لا لا أذكر للآن المبني للمعلوم. صام. باع ها زين قال قام لماذا اخر قال قال ها ها? قال ماذا? فهم نعم ايش هو مات. لا لا صام باع طيب هاي صام باع منين المعلوم عفوا منين المجهول <تصفيق> عندما تريد أن تبنيه للمجهول صام وباع وقال ماذا تفعل في فائه يجوز وجه جاز في فائه الكسر هنا, هنا هنا هنا يحتاج إلى الفري يجوز في فائه الكسر مع قلب حرف العلة مع قلب حرف العلة مثلا صام حرف العلة الف ا يا ياء ماذا تقول صيمه, صيمة باع حرف العلة في الف اقلبه ايش قال اقلبه ايش قيلة اذا ماذا يجوز فيه ايش جاز في فاء الكسر مع قلب الفه ياء مع قلب الفه وهل وجاز ايضا الضم جاز الضم في ماذا في فائه مع قلب حرف العلة واوان مع, مع قلب حرف العلة واوان مع قلب حرف العلة واوان أعطوني مثال صامة صومة. صومة. هنا من يقول صوما صومة يعني تقريبا صومة كالظهر الفتحة صومة وبوعة صوبة وبوع كم يجوز في المثال ويجوز فيه أيضا الإشمال وكسر ها الإشمال يجوز فيه أيضا الإشمال ما هي صورة الإشمال هذا طبعا بين أي نعم. أن تنطق بحركة الفاء بين الضم والكسر ها شوي تقول مثلا صويمة صويمة بوية ها يعني أن تنطق بحركة الفاء بويع يعني كأنك تنطق تنطقها بالضو والكسر وهذا محله إيش محله التجويد سيات سيات هذا الإشمال هذا الاشمان. واضح? فيما هذه الصورة? اذا كم وجه يجوز? يجوز وجهاني ادارتنا نبنيه هو ايش? للمجهود. للمجهود. نقول بيع لكن لا بد ان نقلب الالف يا ان. وفي الضمي ان نقلب ايش? الالف. واو. واو. ويجوز ايش? في من هذا اخر? ما هي صورة الاشمان? ان تنطق ايش? بحركة الفم مش بالفان. بحركة الفان. بويع بو بويع بويا سويمه طبعا هذا التجويد هو ما اضر بهذا لكن نحن نقول على انه ان تنطق بحركه الفاء بين الضم والكسر الضم مشوب مخلط بالكسر مشوب بالكسر واضح كم صوره الصوره الثانيه ثانيه ثالثه, ثالثة. مع الثالث اذا كان الماضي الثلاثي المبني للمجهول مضعفا يعني فما حكمه ما حكمه اذا كان الفعل الماضي الثلاثي المبني للمجهول مضعفا ما حكمه يعني مضعف ثلاثي ما حكمه والمضعف الثلاثي هو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد المضعف الثلاثي ما كانت عينه ولامه من ماذا من جنس واحد ما كان ايش ما كانت عينه ولامه من جنس واحد اعطني مثالا سل سلة. حد رد شق شد صب هذه ها؟ كلها عينه ولامه من جنس واحد إذا رضنا أن نبني هذه الأفعال المجهول كم يجوز ثياءه من أوجوه؟ ها؟ لي نقول هذا رفع. كيف رفع؟ لا لا، نحن لا نتكلم على فعل كلمة. كم يجوز من أوجوه؟ طيب رفعه فقط. طيب، خلينا نتكلم في فعل كلمة. كم كم أوجه في وجهان لأننا نتكلم عن الفاء صحيح صحيح أنت الحق معك لو وجهاني نقول شو الوجه الأول الضم والكسر عندما نقول الضم والكسر لا بد ان يكون أحدهما أشر من الآخر ففي هذه الصورة الضم أشر من الكسر ولذلك التصدير يوذن بالتشهير صدرنا بالضم اولا ثم الكسر مثلا حدة ردة شقة شدة ها يالي ماذا نقول حدّة، حدّة،, حدة حدة شقة شقة ردة, ردّة، شدة شدة يعني بالضم ايش بالاخر صبه صبه دا واضح هذا ها طيب شنو الافضل هنا يجوز كم واجه في الفاء وجه. وجهاني شنو الافضل الضم الضم هو الافضل حدى ردى شدى ها شق صبه هذا هو الافضل لكن يجوز حدى شقه ردى صبه كل هذا جاي واضح هذا ويجوز ايضا في هذه الامثله ركزوا معي جيدا هذه الامثله يجوز فيها ايضا الاشمام هذه الامثله التي ذكرنا يجوز فيها الاشمام لالاخوه في الغرفه يسمعون الان ها هذه الامثله يجوز فيها ايضا الاشمام هو ان تنطق بحركه الفاء ها بحركه الفاء لماذا بين الضم والكسر. بين الضم والكسر. فاذا هذه الصورة كم وجه فيها وجهان الضم والكسر. والضم كيف هو؟ يعني أفضل. الضم أشهر منه هو أفضل. طيب. عندنا الصورة كم بقية؟ الخامسة الأولى. الرابعة. كم يجوز من الاوجه في الحرف الثالث من الفعل الماضي المعل العين اذا كان على وزن <تصفيق> انفعل او افتعل كم يجوز من الاوجه نعم الجواب الحرف الثالث من الفعل الماضي المعل العين يعني اذا كان على وزن انفعل او افتعل ونحن نريد ان نبنيه لماذا؟ ان نبنيه لنمشو ماذا يجوز هنا؟ ماذا يجوز يجوز ان نقلب حرف العله يا أن مع كسر فاء الكلمه ركز يجوز ان نقلب حرف العله يا أن يجوز ان نقلب حرف العلة يا أن مع كسر فاء كريمة ماذا قلنا؟ يجوز النقل بحرف العلة يا أن مع, مع كسر العلة اعطوني حرف العلة انهال انقيد انقاذ ماذا تقول فيه؟ انقاد أردت أن تبنيه وما لا تقول فيه؟ ان واضح انهال اردت ان تبنيه وماذا تقول فيه انهيلا انهار اردت ان تبنيه وماذا تقول انهيلا اختار اردت ان تبنيه وماذا تقول اختير اختير واضح في اشكال واضح هذا معي كما يجوز قلب حرف العله واو قلنا كم يجوز من وجه لا يعني لاحظ احنا قلنا ان يكون معتل الحاله واش النسخه هي هي طيب الهاله ماذا تقول الهيله انقاذ ماذا تقول انقيد اختار ماذا تقول انهار ماذا تقول انهير كما يجوز قلب حرف العله واو مع ضم فاء الكلمه ماذا تقول هي لمسه الامثله اعطني امثله لمسه انقاذ يجوز يا يجوز يا انقيده ويجوز يا انقوده انقاذ وانقوده انها وانها وانها ها وانها وانها الكسر وانها طبعا طيب وانها وانها انها انها انها انها انها يوصل انها انها انها انها انها انها انها هذا جائز ولكن شنو الأفضل؟ الكسرة نأفضل. كم صرا؟ إذا كان البقي لنا اذا كان الماضي مبدوء بهمزة وصل، فما حكمه؟ حكمه أن يضم ثالثه مع أوله. شو يا اذا إذا كان الماضي مبدوء بهمزة وصل، فما حكمه؟ ها؟ حكمه أن يضم ثالثه مع أوله واضح للجواب الجواب حكمه أن يضم ثالثه مع أوله أنا أنظر عند الاخوه هل كتبوا لأنه عندما يكتبون أعلم أنهم يسمعون إذا كان الماضي مردوءا بأنزة والصنفة فما هو حكمه الجواب حكمه أن يضم ثالثه مع أوله أن يضمن ثالثه مع أولين مثلا اعتمد الطالب على دروسه اعتمد الطالب على دروسه اعتمد المجاهد على ماذا؟ على انضباطه اعتمد العاقل على فهمه او على كفاهه انتصر المكافح بالعالم هنا, هنا ماذا فعل؟ نبني المعلوم عند بناء هذه السيا ماذا تقول المجهول ماذا تقول عدوميدا وانتصر ماذا قلنا نفعل <سلثو> قل نضم ايش <سلثو> نضم ثالثه ماشي ثالثه نضم ثالثه مع ايش أولي مع أنتصر أتميدا أتميدا أتميدا اولي انتصر اتوميدا اتوميدا نضم ثالثهما ثالثه مع أوله اعتمد طيب كم بقي لنا من سورة بقي سورة سورة اولى إذا كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة إذا كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة الأول قلنا إذا كان الماضي مبدوءا بماذا بعمزة وصفين الآن إذا كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة ما حكمه ها إذا كان الماضي الجواب حكمه هنا أن يضم الثاني مع الأول ها أن يضم الثاني مع الأول ها طيب تسمعون في الورفة ها شوف ها إذا كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة فما حكمه قلنا حكمه أن يضم الثاني مع الأول أن يضم الثاني مع الأول ها حكمه أن يضم الثاني مع الأول مثلا تعلم هذا تعلم مبنيه لماذا للمعلوم عندما تريد أن تبني هذا البنيه للمجهول ماذا تقول تعلم تقدم عندما تريد بناء بناءها لماذا للمجهول ماذا تقول تقدم تاخر عند بناءه للمجهول ماذا تقول تؤخر تؤخر وهكذا قس حكمه أن يضم إيش الثاني بعد الاول تعلم أخرات تقدم وقيس عليها تعلمت أخرى تقدم الصورة كان بقية الصورة واحدة الصورة واحد. الأخيرة يعني الصورة السابعه إذا كان الماضي على وزن فاعل ما حكمه إذا كان الماضي على وزن فاعل ما حكمه حكمه ان الفه تصير واو مع ضم ما قبلها حكمه ان الفه تصير واو مع ضم ما قبلها اصطفى حكمه ماذا على وزن فاعل حكمه ان الفه فاعل الفه كيف تصير واو مع ضم ما قبلها طيب مصطفى حكمه أن الفه وخاصمة ألف وتصير وون مع ضم ما قبلها يلا قل خاصمة صير ألف وون أحسن خصمة أحسن حكمه أن الفه وتصير وون مع ضم ما قبلها خاصمة البناء الجملة تقول عند بناء الجمل تقول خصمة شارك عند بناء المجهول تقول مصطفى شوركة شوركة في الالف قلبناها ايش واو عند بناء المجهول حاسب يا مصطفى حاسب عند بناء المجهول تقول حوسب حاسب حوسب طيب مصطفى ناقش عند بناء المجهول نوقش عند بناء المجهول ولذلك أراد الحديث من نوقش الحساب عذب أي من ناقشه الله الحساب عذبه من نوقش الحساب كيف هو عذب يلا مصطفى قاتل عند بناء الجمله تقول قوتل ما نعم عند بناء الجمله تقول مونع ولذلك قالوا قاتل او قوتل مانعوا الزكاة شنو اصل كم يكون الاصل قاتل ابو بكر الصديق مانعي, مانعي الزكاة فعندما تريد ان تبني الجمله ماذا تقول قوتل قوتل هذا هذه الصور السبعة اما بناء الفعل المضارع ها ولا مش الوقت طيب نقف هنا ان شاء الله لانا للاسف انا كنت ظننت أني لا أتطرق لهذه هذه الصوره ولكن هذه الصوره ضروريه وكما كما لا ت... يعني هذه الصوره قد تفيد ولا نريد ان نخفيها انه الصور مهمه فنقف هنا ونتابع في الدرس المقبل ان شاء الله مع بناء الفعل المضارع أنا كان عندي كنت قلت اليوم ساذكر فائده من يجيب عنها سيكون له جائزه شنو هي الفائده اذا ذكرتها الان سترجعون الى الشيخ جوجل لذلك حتى الى حينها ان شاء الله آه. لماذا لماذا لا بحث نذكرها طيب ها غتكون فيها جائزه صغيرة لماذا اسم الفاعل يرفع الفاعل واسم المفعول يرفع النائي. اللي عنده الجواب الان عنده اجابه عفوا عنده جائزة لماذا اسم, الفاعل؟ لماذا اسم الفاعل يرفع ماذا ماذا يرفع يرفع الفاعل واسم المفعول ماذا يفعل يرفع النائي لماذا نعم لماذا أحتال إخوة في الغرفة إذا كان عندكم الجواب تأخذون الجائزة وإحنا قد أطلنا أنا الآن نظرت في الساعة يعني ساعتان إلا ربع للأسف اطلنا ولم نشعر على أنه متعب قد الله ما شعفا ها لماذا اسم الفاعل يرفع الفاعل واسم المفعول يرفع النائب عندك جواب ها قول اسم هذا مشتق من, اسم مشتق من نفس هو نفسه نفس اسم <تصفيق> سلام عليكم ورحمه مشتق من الله نفس الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله الله ورحمه الله ورحمه الله الله ورحمه الله الله ورحمه الله ثم بإذن الله عز وجل سنبدأ في المبتدا والخبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته